هذا ليس من على الفتوى يكثيك عن الرجل كان هو مفت الدولة النصيرية وما يذر من الرجل هو مفت الدولة النصيرية هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو قبوري البوطي قبوري وما أفتار قبوري وما كان الغراب له دليل أن يمروا بيعاجية في الكلابي الأمر الثالث أن سمعت رأخ خطبة للبوطي يغطب على المنبر ومامه الجموع يقول هؤلاء المارقين ومن قتل منكم فهو الشهيد وأنتم بمنزلة الصحابة في بدر وفي أحد يعني يخاطب النصيرين يقول أنتم بمنزلة الصحابة في أحد وفي بدر الصحابة في أحد فالك نقاتل المشركين يعني أنتم تقاتلون المشركين مع النصيرين وما دي ماذا سيقيم حكم النصيرين سيقول الخلافة الراشدة يعني واضح أن هذا عمل قل فالبتال لا يحذر على هذا الغاوي